أخوة الإسلام ما زلنا معكم في هذا النقل الحي والمباشر من مسجده صلى الله عليه وسلم وهذه الأجواء الإيمانية الروحانية وهذه النفوس المطمئنة في واحد الهداية تشرق لألي الإيمان هنا في مسجده صلى الله عليه وسلم ألسن التلهج بالذكر والشكر والدعاء وأكف ترفع للخالق سبحانه وتعالى لمن يعطي من سأله من سأله تحننا منه ورحمه ويبتدي بالخير من لم يسأله تفضل منه وكرم كم هو رائع أخوة الإسلام ونحن نرى هذه الصور الجميلة التي ينقلها لكم الزمناء في قناة السنة النبوية وعلى الهواء مباشرة هنا يمتلئ القلب إيمانا هنا يأنس بذكره ويطمأن به فتنحني النفس طائعة لتؤدي عبادة ربها وفرائضه بخشوع وثقة بفيض عطائه سبحانه وتعالى إخوة الإسلام في كل مكان الإسلام يسقط فيه النسب واللون والوطن هنا تشاهدون أعداد كبيرة من كل حد وصوب ونرى إخوة الإسلام في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع على هذا المبدأ العظيم مبدأ الأخوة الإسلامية من هنا إخوة الإسلام لم تعرف البشرية أقوى ولا أفضل ولا أطهر وأنقى وأطقى من ذلك المجتمع الذي أسسه صلى الله عليه وسلم على تلك الأسس العظيمة فسمى المجتمع المسلم المتحاب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 Hei, aan de fan! Qua de kwam akbar! In de zin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 يقول الانسان ليفجر امامه يسال ايا يوم القيامه فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ ايد المفر كلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به مثانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اللَّهُ, أكبر الله Oh.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 كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقرة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 Gaat uw gang. En u Allah الله, أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده Aan de ene kant. En السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم <ورحمة> الله السلام عليكم <ورحمة> الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العلي العظيم